أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وباريق وما أدراك ما خارق النجم الساطب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصٍ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزن إنهم يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْ يَظْهَرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّ فيك الأعلى الذي خلق فسوأ والذي قد ترفاذا والذي أخرج المرعى فجعله وساً أحوا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم فيه فصلى بل تؤثرون الحياة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 قام عين آليا ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يشمن ولا يغني من جوع إذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاوية فيها فيها سرر مرفوعة وأكواب مبوعة ونمارق مصففة وزراء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف شطحت فذلكن ان نما انتم تزكوا است عليهم بمصاير من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الاكبر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 والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۖ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رب كبعاد إرمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صفر في الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طواوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصف عليهم ربك سوط عذاب إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ وَمَا إِذَا مَسَّلَهُمُ الضُّرُّ فَقَدَرُوا عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ الرَّبُّ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراس أكلا لما وتحبون المال كلا إذا دكت الأرض دك دك و جاء ربك والملك صف الصف وجيء يومئذ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 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وساقه أحد يا أية هنف سلمت ما إن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلني في عبادي ودخلني جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا أحسان فيك بد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أَحَادِثَ أَلَمْ نَجِعَ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانَ وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُتْ حَمَلَ عَطَبَتْ وَمَا ادْرَاكَ مَلَ عَطَبَهُ تَكْرَفَتٍ أَوْ إِطْعَامٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مقربة أَوْ مِسْ كيناً زامت ربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفوا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقبر إذا تناها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كذبت ثمود بطلها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقية فكذبوه فعطرها فدمت ما عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم